مَا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ اِتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ ثَارَةٍ مِّن عِلْمٍ قُلْتُمْ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 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم تُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ نَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ فِي ذَاتِ الصُّدُورِ كَفَّ بِهِ شَهِيدًا دِينِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَأً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بكم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُل رَّأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتَ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَادِقٌ لِّمَا فِيهِ مِن رَّبِّكَ ۖ لِيُنذِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ وَيَحْكُمْ بَيْنَهُم ۚ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ وَلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا م لهُ أُُّهُ كَرْْرهَ وَضَاءَتْ كَرهَا وَحَمْلُهُ وَفِيصَالُ ثَلَثُونَ شَرَ حتىََّ إذَا بَلَ غَاءش الدّ وَبَلَ غَأَقْ بَعينَ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 وَلَائِكَ الَّذِينَ يَتَقَبَّلُونَ أَنَّ هُمُ الْأَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيَتَجَاوَزُونَ عَن سَيِّئَاتٍ وَيَتَجَاوَزُونَ عَن وَالَّذِى صَدَّقَ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ صَبَغْتَ فِيَّ مِنَ الْكُفْرِ وَإِنَّ سَبِيلَ رَبِّي لَغَيْرُ كُفْرِكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ ويلك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 وَلِنُوفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَافِكَ لَا عَنَادِهَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصدحوا لا ترى إلا مساكنهم كَذَ لِكَ نَ جزقَوْومَمُجرِمين وَلَ قَدمَكََّهُم فيِيمَا إِ مَكَن لكُم فيِيهِ وَجَعََّ لَمْ سَم وَأَبَصَار فَمَا أَوْنَأَنَّهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله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 إله قرباننا لها بل ضلوا انهم وذلك افكهم وما كانوا يسترون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 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي, يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بل إنه على كل شيء قدير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 لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَىٰ فَنُلْهِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ